يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمُ الذي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَّ لَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ كَلَّا بَلْ يُكَذِّبُونَ وَإِن عَلَكُمُ لَافِظين كِرَ مَنْ كَاتِبين يَعلَمونَ مَا تَفعَلُون إِ الأبَرَ لَفِي نَعيم وَإِنَّ الْفُجَّرَ لَ فِي جَحيم يَصْلَونهَا يَوْمَدّين وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ وَمَا أَجْرُ كَمَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَجْرُ كَمَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ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 كأنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين